لآن, لآن القرآن أعوذ بالله أعوذ موسوعه م ا ل ن ا ل ا ل س ي م وقومه ن للعلوم و م الاسلاميه نتعون أو ن ن ع و و قال افرايتم ل ما كنتم تعبدون انتم وامامكم الاقربون فانهم إ عدو لي الا رب س العالمين الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقين وإذا موسوعه ي ش النابلسي ي م للعلوم و ا الاسلاميه ي لي حفظه وأحضر ل واجعلني لتاني الشجق واجعل واغفر لامره انه كان يخطاه ولا تخطه يوم يبعثون يوم لا يرجع مال ولا تنون الا من اتى الله بخير سليم ورثست الجنه للمتقين وحجبت الجحيم للمغاوين وقيل لهم اين ما كنتم ت ع ك د و ن من دون الله ان يغرقونكم او ينتصرون فكون بهم فيها هم والقاؤون وجنون اذن فاجتمعون قالوا وهم فيها يختصمون تبقى ان كنتم ي شركه الهدى شركه دعويه م ي ر ر ب ح ي و ل ا صبيح ل ح م ي ف ل و ن اجتماعي